أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب منزلا مباركا إن في ذلك لآيات وَأَن تَخَيُ المُنزِدين إَِّ فِيذَلِكَ لآيَات وَإِنكُا لَ مُبَتَلين ثمَُّا أَن مِنْ بعْم قَغْنًا آخَرين فَوسَل النَّافين صولا منهم ان اعبد الله ان اعبد الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة في الحياة 124. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 125. ولئن أضعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون sae'iduqum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa 'idama annakum mukhrajun hayha ta 124. إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين 125. قال رب انصرني بما كذبون 126. قال عما قليل ليصبحن نادمين 119. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 110. ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين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 وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَخَاءُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ فاستكبروا وكانوا قوما عارين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَوَيْلَنَا هُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ, قرار ذات قرار وقدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير